119. الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 110. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 119. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 110. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله